يوم ترجف واجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرَهُ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَتٌ خَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لمن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السماء بَنَاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطالب الكلمه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وغلزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا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 ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأن بَاتُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا